ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون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 ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا إِلَّا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس İnnehum karo khasirin. Veli kullim derjatum mma amilu. Veli waffihum a'maluhum. Vehum la yizlemuh. Veyoum yugrdu. Ladin kafru alen. Veyoum yugrdu. Ladin نار اذهبت طيباتكم اذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون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 قالوا اجئتنا لتفكننا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما اسلت به ولكنني